فضيلة الشيخ ما هي شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن شروط الجهاد معلومة أن يكون بالمسلمين قوة يستطيعون أن يجاهدوا الكفار يستطيعوا الجهاد عندهم قوة وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفار لا بد من هذا أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم قوة فإنهم لا جهادة عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابته كانوا في مكة قبل الاجرة ما شرع عليهم الجهاد لأنهم ما يستطيعون وكذلك لابد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة وبأمر ولي الأمر من صلاحيات ولي الأمر جهاد وصلاحيات صلاحيات ولي أمر المسلمين هو اللي يأمر به هو اللي نظمه هو اللي يتولاه يشرف عليه صلاحيات ولي الأمر عم من صلاحيات كل واحد أو كل جماعة نفروح أو تارزو بدون إذن ولي الأمر نعم